أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون. ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى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 دون من دون الله والمسيح ابن مريم وما امر وما امر Budou ilaha la ilahe illahu wa يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.